رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ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 أ َ ي ذ َ ا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ أ َ ب َ ا ء ُ ن َ ا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ف َ إ ِ ن ّ م َ ا هِيَ ز َ ج ر َ ة ٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ه ُ م ي َ ن ظ ُ ر ُ و ن وَقَالُوا يَا و َ ي ل َ ن َ ا هَذَا يَوْمُ ا ل د ّ ي ن هَذَا يَوْمُ ا ل ف َ ص ْ ل ِ ا ل ّ ذ ي كُنتُمْ ب ِ ه ت ُ ك َ ذ ِ ب ُ و ن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا ت ن ا ص ر بَلْ هُمُ ا ل ي َ و ْ م َ م ُ س ت َ س ْ ل ِ م ُ و ن وَأَقْبَلَ ب َ ع ْ ض ُ ه ُ م عَلَى ب َ ع ْ ض يَتَسَاءَلُونَ ق َ ا ل و ا إ ِ ن ّ ك ُ م ك ُ ن ت ُ م ت َ أ ت ُ و ن َ ن َ ا عَنِ ا ل ي َ م ِ ي ن ق ا ل ُ و ا ب َ ل ل م تَكُونُوا م ُ ؤ م ِ ن ي ن و َ م ا ك ا ن َ لَنَا ع َ ل َ ي ك ُ م م ِ ن س ُ ل ط, ل ط نا ا ن ٍ بَلْ ك ُ ن ت ُ م قَوْمًا ط َ ا غ ِ ي ن فَحَقَّ ع ل َ ي ن َ ا قَوْلُ ر َ ب ّ ن َ ا إ ن َّ ا ل َ ذ َ ا ئ ِ ق ُ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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 فَوَاكِهُهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ ا ل ن َّ ع ِ ي ع ل ى سُرُرٍ م ُ ت َ ق َ ا ب ِ ل ي ُ ط َ ا ف عَلَيْهِم ب ِ ك َ س ن َ ع ب َ ي ْ لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيط مكنون فَأَقْبَلَ ب َ ع ض ُ ه ُ م ع َ ل ى ب َ ع ض ي َ ت َ س َ ا ء ل ُ و ن قَالَ قَائِلٌ م ِ ن ه ُ م إ ِ ن ي كَانَ لِي ق َ ر ي ن يَقُولُ أ َِ ن ك َ لَمِنَ ا ل م ُ ص َ د ّ ق ِ ي ن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 ثُمَّ إ ِ ل َ ه ُ م ع َ ل َ ي ه َ ا لَشَوْبًا مِن ح م َ م ِ ي ث م َّ إ ِ م َ ر ج ع َ ه ُ م ل َ ل ْ ج nah َ ح ِ ي م إ ِ ه ُ م أ َ ل ف َ و َ ب َ ا َ ه ُ م ض ل َ ا فَهُمْ عَلَى آ ث َ أ, ا ر ِ ه ِ م ي ُ خ ْ ر َ ع ُ و ن وَلَقَدْ ضَلَّ ق َ ب ل َ ه ُ م ْ أ َ ك ث َ ر ُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ف ِ ي ه ِ م ذ ِ ر ِ ي ن َ ف َ ا ن ظ ُ ر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ا ل ْ م ُ ذ َ ر ِ ي ن إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين و َ ت َ ر َ ك ْ ن َ ا عَلَيْهِ ف ي ا ل ْ آ خ ِ ر ي ن َ س ل ا م ع َ ل ى نُوحٍ ف ي ا ل ع ا ل َ م ي ن َ ن ا ك َ ذ َ ل ك َ ن َ ج ْ ز ي ا ل م ُ ح س ِ ن ي ن َ ن ه ُ م ِ ن ع ب َ ا د ِ ن ا ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ث م َّ أَغْرَقْنَا ا ل ْ آ خ َ ر ي ن وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ل ِ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م إ ِ ذ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ س َ ل ِ ي م إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ن ientoощ empt uhm Product 者어쨌든 stacks cima ۖۖ bomcup Noel ۖ Cherhidūn ۖ slide recessed. nek 살�� i f میزون ۖ ۶사� descend fire ۖ看 belonging ۖ e x p e r i e n c َۖ فنظر ۖ k َ j a z Fernandopack ۖinse p r o d u c فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَادُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا ل َ ك ُ م ل ا ت َ ط ِ ق ُ و ن ف َ ر ََ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ضَرْبًا ب ِ ا ل ي َ م ي ن فَأَقْبَلُوا إ ل َ ي ْ ه ِ ي َ ز َ ف ّ و ن ق َ ا ل أ َ ت َ ع ْ ب د ُ و ن َ مَا ت َ ن ح ِ ت ُ و ن وَاللَّهُ خ َ ل َ ق َ ك ُ م وَمَا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن ق َ ا ل و ا ب َ ن و ا ل َ ه ب ُ ن ي َ ا ن ً ا ف َ أ َ ل ق ُ و ه ُ فِي ا ل ج َ ح ي م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 فَلَمَّا بَلَغَ م َ ع ه ُ ا ل س َّ ع ْ ي قَالَ يَا ب ُ ن َ ي َ إ ن ي أَرَى فِي ا ل م َ ن َ ا م ِ أ َ ن ّ ي أَذْبَحُكَ ف َ ا ن ظ ُ ر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ ف ْ ع َ ل م ا ت ُ ؤ م َ ر س َ ت َ ج د ن ِ ي إ ِ ن شَاءَ اللَّهُ مِنَ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن فَلَمَّا أَسْلَمَ و َ ت َ ل ه ُ ل ل ْ ج َ ب ي ن و َ ن ا د َ ي ن َ ا ه ُ أ َ ي ا إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م قَدْ صَدَّقْتَ ا ل ر ّ ؤ ْ ي َ ا إ ِ ن ا كَذَلِكَ ن َ ج ْ ز ي ا ل م ُ ح س ِ ن ِ ي ن إ ِ ن ه ذ ا ل َ ه و َ ا ل ب َ ل ا ء ُ ا ل م ُ ب ي ن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 و َ ب َ ش َّ ر ْ ن ا ه ُ ب ِ إ س ح ا ق َ نَبِيًّا م ِ ن َ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إ ِ س ح ا ق َ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا م ُ ح س ِ ن ً ا وَضَالِمًا ل ِ ن ف ْ س ِ ه ِ م ُ ب ي ن وَلَقَدْمَنَّا عَلَى مُوسَى و ه َ ا ر ُ و ن و َ ن َ ج َّ ي ن َ ا ه ُ م ا وَقَوْمَهُما مِنَ ا ل ْ ك َ ر ْ ب ا ل ْ ع َ ظ ِ ي م و َ ن َ ص َ ر ْ ن َ ا ه ُ م ف َ ك ا ن ُ و ه ُ م ا ل ْ غ َ ا ل ِ ب ِ ي ن و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م ا ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ا ل م ُ س ْ ت َ ب ي ن و َ ه َ د َ ي ن َ ا ه ُ م ا ا ل ص ر ا ط َ ا ل م ُ س ْ ت َ ق ي م وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ا ل آ خ ِ ر ي ن س َ ل َ ا م ع ل ى مُوسَى و ه ا ر و ن إ ِ ن َ كَذَلِكَ ن َ ج ز ي ا ل ْ م ُ ح س ن ي ن إ ِ ن ه ُ م َ ا مِنْ ع ب ا د ِ ن َ ا ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن و َ إ ِ ن ّ إ ِ ل ي ا س َ لَمِنَ ا ل م ُ ر س َ ل ي ن إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا ت ت َّ ق ُ و ن أَتَدْعُونَ بَعْلًا و َ ت َ ذ َ ر و ن َ أ َ ح س َ ن َ ا ل ْ خ َ ا ل ِ ق ِ ي ن اللَّهُ ر َ ب ّ ك ُ م وَرَبُّ آبَائِكُمُ ا ل أ َ و َ ل ي ن فَكَذَّبُوهُ ف َ إ ِ ن ه ُ م ل َ م ُ ح ْ ض َ ر و ن إِلَّا ع ب َ ا د َ اللَّهِ ا ل م ُ خ ْ ل َ ص ِ ي ن وَتَرَكْنَا ع َ ل َ ي ه ِ فِي ا ل آ خ ِ ر ي ن سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إ ِ ذ ن جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أ َ ج م َ ع ي ن إِلَّا ع َ ج و ز ً ا فِي ا ل غ َ ا ب ِ ر ي ن ث م َّ دَمَرْنَا ا ل آ خ ِ ر ي ن و َ إ ِ ن ك ُ م ل َ ت َ م ُ ر ّ و ن َ ع َ ل َ ي ه ِ م م ُ ص ب ِ ح ي ن و َ ب ا ل ل َ ي ل ِ إ أ َ ف َ ل ا ت َ ع ق ِ ل ُ و ن َ و َ إ ِ ن يُونُسَ ل َ م ِ ن ا ل م ُ ر س َ ل ي ن َ إ ذ ْ أَبَقَ إ ل َ ى ا ل ف ُ ل ْ ك ِ ا ل م َ ش ْ ح ُ و ن ِ ف س َ ه َ م َ فَكَانَ مِنَ ا ل م ُ د ح خ ِ ض ي ن َ ف َ ا ل ت َ ق َ م َ ه ُ ا ل ح و ت وَهُوَ م ُ ل ي ن ف َ ل َ و ل ا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ا ل م ُ س َ ب ِّ ح ِ ي ن لَلَبِثَ فِي ب َ ط ن ِ ه ِ إ ل َ ى يَوْمِ ي ب ْ ع َ ث ُ و ن فَنَبَذْنَاهُ ب ِ ا ل ع َ ر َ ا ء ِ و َ ه ُ و س ص َ ر ي م وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ ش َ ج َ ر َ ة م ن َ ق قَط وعرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائم ك َ ت َ ا ِ ن َ ا ث َ ه ُ م ش َ ا ه ِ د و ن أ َ ل ا إ ِ ن ه ُ م م ِ ن إ ِ ذ ْ ك ِ ه ِ م ل َ ي ق ُ و ل و ن َ وَلَدَ اللَّهُ و َ إ ِ ن ه ُ م ل َ ك ا ذ ِ ب ُ و ن َ أَصْفَى ا ل ْ ب َ ن ا ت ِ ع ل ى ا ل ب َ ن ي ن مَا ل َ ك ُ م كَيْفَ ت َ ح ك ُ م و ن أَفَلَا ت َ ذ ك ر ُ و ن أ َ م لَكُمْ س ُ ل ْ ط ا ن ٌ م ُ ب ي ن ف َ أ ت ُ و ا ب ك ِ ت َ ا ب ِ ك ُ م ْ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ي ن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 ف َ إ ِ ن ك ُ م وَمَا ت َ ع ب ُ د ُ و ن مَا أ َ ن ت ُ م ْ عَلَيْهِ ب ِ ف َ ا ت ِ ن ِ ي ن إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ ا ل ج َ ح ي م وَمَا م ِ ن ا إِلَّا لَهُ م َ ق َ ا م م َ ع ل ُ و م و َ إ ِ ن ّ ا ل َ ن َ ح ن ُ ا ل ص َ ا ف ُّ و ن َ و َ إ ِ ن ّ ا ل َ ن َ ح ن ُ ا ل ْ م ُ س َ ب ِّ ح و ن وَإِن كَانُوا ل ي َ ق ُ و ل و ن لَوْ أ َ ن َ ع ن د َ ن َ ا ذِكْرًا مِنَ ا ل أ َ و َ ل ي ن لَكِنَّ ع ب ا د َ اللَّهِ ا ل م ُ خ ْ ل َ ص ِ ي ن ف َ ك َ ف َ ر و ا ب ِ ه ف َ س َ و ف َ ي َ ع ل م ُ و ن وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا ل ِ ع ِ ب ا د ِ ن َ ا ا ل م ُ ر س َ ل ي ن إ ِ ن ه ُ م ل َ ه ُ م ا ل م َ ن ص ُ و ر ُ و ن و َ إ ِ ن ّ جُندَنَا ل َ ه ُ م ا ل غ َ ا ل ِ ب ُ و ن فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى ح ي ن و َ أ َ ب ْ ص ِ ر ه ُ م فَسَوْفَ ي ُ ب ْ ص ِ ر ُ و ن أَفَبِعَذَابِنَا ي َ س ْ ت َ ع ْ ج ِ ل ُ و ن فَإِذَا نَزَلَ ب ِ س ا ح َ ت ِ ه ِ م ف َ س ا ء َ ص َ ب ا ح ُ ا ل م ُ ن َْ ر ي ن و َ ت َ و َ ل َّ ع َ ن ْ ه ُ م ح َ ت ى ح ي ن و َ أ َ ب ص ِ ر فَسَوْفَ ي ب ص ر و ن س ُ ب ْ ح ا ن َ رَبِّكَ ر َ ب ّ ا ل ع ِ ز َّ ة ِ عَمَّا ي َ ص ِ ف ُ و ن و َ س َ ل َ ا م ع ل ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ي ن